احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امره فانما يقول له كفوا فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونوكرها المشركون صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفا أثرهم إلى يوم يبعثون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف اثرهم الى يوم يبعثون اما بعد فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائده جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن اصول التوحيد الذي ويتضمن وصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لئما بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله وذكرت فيه كل مسألة مصحوبه بدليلها ليتضح امرها ويتجلى حقيقتها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها واقتصرت فيه على مذهب باهل السنه والاتباع واهملت اقوال اهل الاهواء والابتداع إن هي لا تذكر الا للرد عليها وارسال سهام السنه عليها وقد تصدى لكشف عوارها الائمه الاجله وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال وإذا استبان الحق والتضح فما بعده إلا الضلال ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه. ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يثبته ولا يش ولا يشتبه وصميته أعلام سمة المنشوره باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والله أسأل أن يجعله انتقاء وجهه الأعلى وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير وإليه المرجع والمصير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بمقدمة كاشفة عن مقصوده في التصنيف وهو أنه صنف مختصرا جليلا نافعا عظيما فائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن اصول التوحيد فهو من الكتب المصنفه في باب الاعتقاد ومن محاسن تصنيفه ما اشار اليه بقوله واختصرت فيه على مذهب اهل السنه والاتباع واهملت اقوال اهل الاهواء والابتداع اذ هذا هو الذي ينبغي ان يشتغل به في حال المبادئ فان فهم الاعتقاد انما يمكن في المبتدى إذا تعاطى المتعلم مسائله على طريقة أهل السنة دون التشويش على نفسه بمعرفة مذاهب المخالفين ومذاهب المخالفين هي علم مفرد يعرف فيما سلف بعلم الفرق والملل فهي علم آخر يتبع هذا ولا ينبغي أن يقدم معه كما أن الفقه فيما سلف كان يقدم بالقراءه في مذهب من المذاهب المتبوعة ثم إذا ارتفع الطالب نقل إلى علم الخلاف المراد بعلم الخلاف الاطلاع على اختلاف الفقهاء رحمه الله تعالى وحجة كل ونصب العدل في المنازعة بينها وترجيح ما يترجح منها والصعود إلى علم الخلاف لا يمكن إلا لمن وعى مذهبا من المذاهب المتبوعة في فقهه وكذلك معرفة المخالفين في مسائل عقائد الدين لا يمكن إلا بعد الاطلاع على عقيدة أهل السنة والاتباع وضبطها ضبطا حسنا. أما خلطها بمذاهب أهل البدع فهذا له ضرر على المرء وربما خرج بعد دراسته هذه غير متقن لعقيدة السلف وكان ينبغي له أن يجمع قوته ووقته. في مبدأ أمره على فهم عقيدة السلف ثم إذا صارت له مثلة فيها انتقل بعد ذلك إلى فهم عقائد المخالفين ولما رتب التعليم الأكاديمي على خلاف هذا في أكثر البلدان الإسلامية ومنها هذه البلاد فيما آل إليه التعليم الجامعي صار الإنسان, صار الإنسان يدرس مذهب السنة ومذهب المخالفين سرت اقوال منها من اقوال هؤلاء الى كتب المصنفين في الاعتقاد من اهل السنه لانهم لم يتمكنوا من فهم معتقد اهل السنه رحمهم الله تعالى فهما صحيحا فراجت عليهم مقالات مخالفين وهذا موجود في بعض الكتب التي صنفت باخر في ابواب الاعتقاد فضلا عن غيرها ينبغي ان تجتهد في مبادئ امرك في معرفه عقيده اهل السنه والجماعه في ابواب المعتقد فاذا تمكنت من ذلك وعرفتها على وجه الضبط فإنك تنتقل بعد ذلك إلى ما فوقها وتطلع على خلاف الفرق والملل الإسلامية وغيرها إن أردت استزاد وأما الولوج في معرفة مذاهب المخالفين من الفرق الإسلامية والملل الخارجة عن الإسلام فهذا لا ينفعك ابدا نعم الله ما أول ما يجب على العباد سؤال سؤال ما أول ما يجب على العباد لأن إشارة بالرمز وما كان رمزا فإنه ينطق ليش باسمه لمسمى مسمى فلا تقول أخرجه خاء وانت مكتوب عندك حديث مكتوب بعده خاء تقول أخرجه بخالي كذلك هنا سين تقول, أ... تقول سؤال نعم <سؤال>, سؤال ما اول ما يجب على العباد جواب اول ما يجب على العباد معرفه الامر الذي خلقهم الله له واخذ عليهم الميثاق به وارسل به رسله اليهم وانزل به كتبه عليهم ولاجله خلقت الدنيا والاخره والجنه والنار وبه حقة الحاقه ووقعت الواقعه وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ذكر المصنف رحمه الله تعالى شؤالا هو ما أول ما يجب على العباد ومضمن جوابه أن أول واجب على العباد هو معرفة الأمر الذي خلقوا لأجله وسيبين رحمه الله تعالى فيما يتبع هذا الأمر ما؟ سؤال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الذي خلق الخلق لأجله جواب قال الله فعلاً. عندك ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى لا أشأل أين نسخة بي عندك نسخة مصطفى أبن المصر أبن المصر مصطفى إله أننا قلنا أنها أفضل نسخة نسخة الشيخ أحمد المدخلي المدخل لأن اعتمد فيها نسخة المصنف على أخطاء فيها لكن هي أمثل هذا. درسة قادم تأتي بالنسخة جواب قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين نسخة التي نتكرها لكم أنا ذكرت هذا في آخر الدرس الماضي النسخة التي نرشدكم إليها هي التي ستكون في الدرس والذي يأخذ أخرى يتضرر في بها قد تسقط كلمة أو جملة أو لا توجد شيء مدال تعليم الأحب ربما النسخة القديمة ثانية التي طبعت من أربع مختصرات الشيخ رحمه الله تعالى لكن يوجد في مركز التصوير نسخة مصححة ومطبوعة طباعة حسنة قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر وهو ما هو ذلك الأمر, ما هو ذلك الأمر, ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى وخلق لأجله وأورد الآيات, وأورد الآيات المبينة له وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وأدل آية في هذا على هذا المراد الآية الأخيرة التي ختم بها فيقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإن اللام هناك شفة عن العلة فالله عز وجل خلق الخلق من جن وإنس لاجل عبادته نعم عليكم. سؤال ما معنى العبد جواب العبد ان اريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي اليه وكل يجري لاجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذره ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم وان اريد به العابد المحب, المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياء المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر هو ما معنى العبد ومضمن جوابه هو أن العبد يقع على معنيين اثنين الأول أن يكون بمعنى المفعل أي المعبد وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر فان كل من في السماوات والارض معبد لله خاضع له والثاني ان يكون بمعنى المتفعل اي المتعبد الذي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعبادته وهذا مختص بالمؤمنين واولياء الله المتقين بخلاف الأول فالعبد يطلق على هذا وذاك وهذان المعنيان للعبد يرجعان إلى قسمة العبودية فإن العبودية لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان أحدهما عبودية عامة وهي عبودية الخلق جميعا بكونهم مدبرين بأمر الله مسخرين بتسخيره لا يخرجون عن حكمه والثاني عبوديه خاصه وهي مختصه بالمؤمنين الذين يتقربون الى الله سبحانه وتعالى بمحابه ومراضيه ذكر هذا ابو العباس ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وعبد الله الدقين في جواب له نعم الله عليه. سؤال ما هي العبادة جواب العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا اخر هو ما هي العباده وذكر جوابهم بنص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتاب العبوديه وهذا الجواب مخصوص بالعباده الشرعيه فالعباده الشرعيه فسرها ابو العباس ابن تيميه بذكر افرادها فأفرادها ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا تفسير للفظ بلازمه لا بمعناه الذي وضع له في النسان العربي وما بني عليه في خطاب الشرع والتعريف بمثل هذا قد يكون واضحا أو محتاجا إليه في البيان وأما باعتبار الحدود التي تنبغي ملاحظتها فإن العبادة هي تأله القلب هذا هو تعريف العبادة فتأله القلب بالحب والخضوع هذا هو تعريف العبادة فإذا كان تألهه لله فهي عبادة شرعية وإن كان تألهه لغير الله فهي عبادة شركيه وتالهه لله العصر ان تكون العباده شرعيه ان وافقت الخطاب فان خالفت الخطاب فهي عباده بدعيه فصار تعريف العباده هو هي تاله القلب بالحب والخضوع واما اقسامها فانها للعباده اثنين اثنين الاول عباده لله عباده لغير الله وهي العباده الشركيه والثاني عباده لله عز وجل وهذا النوع هو هذا القسم نوعان اثنان احدهما عباده شرعيه وهي تاله القلب لله بالحب والخضوع مع موافقه الشر والثاني عباده بدعيه وهي تاله القلب لله بالحب والخضوع مع مخالفة خطاب الشرح وهذا الحج يكون جامعا موافقا لما وضع له لفظ العبادة في اللسان والشرح وكلام أبي العباس من تيميه رحمه الله تعالى إنما ما أخذه ملاحظة بيان الأفراد المندرجة تحت تسمى العبادة وهنا سؤال ما هي العلاقة بين العبودية والعبادة ما الجواب نعم <تصفيق> العبودية متعلقة بالعامل والعبادة متعلقة بالأعمال وإذا كانت كذلك أيهما أعم العبودية أعم أم العبادة أعم من الجواب اللي يعلك واحدك الجواب يعلك نعم <تصفيق> لماذا طيب كيف في الخاص؟ فيها اختيار سواء كان لله او لغير لغير الله العبوديه عامه لانها تكون اختيارا واضطرارا اما ان يضطر تحت ذل الله وخضوع الله عز وجل واما ان يكون مضطرا بالعبودية العظمى ثم يختار عبوديه الله سبحانه وتعالى فهي تخص وهذه المساله من نوادر المسائل في المعتقد قد بينها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن طين في جواب له في الدرر السنيه في الجزء الاول اظن لكن هو جوابه نعم حسن الله سؤال متى يكون العمل عباده جواب اذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله وقال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر وهو متى يكون العمل عبادة وأبان في جوابه أن العمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان أحدهما كمال الحب والثاني كمال الذل. وإلى هذا أشار ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل لعابده هما قطبان فمرد العباده العبادة إلى الحب والذل كما ذكر جماعة من المصنفين والمختار تحريرا أنما رد العبادة إلى الحب والخضوع كما ذكرنا فيما سألف أن عبادة تتأله القلب بالحب والخضوع وإنما خجر لفظ الذل في الاختيار لان الذل يشتمل على معنى الاحتقار كما قال الله عز وجل ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الأدلين هذا يدل على التحقير وما كان محتقرا فانه لا يكون من مطالب العباده ولا مما تحصل به وانما يقال هو تاله القلب مع الحب والخضوع ويستعاض لفظ الذل بلفظ الخضوع لان لفظ الخضوع من العبادات التي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى فان الانسان يتقرب الى الله بالخضوع له اما التقرب بالذل فهذا لم يأتي به دليل مع ما في اللفظ من الاحتقار غير المناسب لمراد العباده ما الدليل على ان لفظ الخضوع دل على العباده الجواب. نعم خاشعين ليس خاضعين كل معنى من معاني العبادات فيه كل لفظ من الفاظ العبادات فيه معنى غير المعنى الثاني كما بينا لكم فيما سلف أن الخوف والرهبة الخشوع الخشية كلها تشترك في معنى عام من فزع القلب لكن تتفاوت باقترانه بمعنى آخر فالفزع لما قرنا بالعلم صار خشية ولما قرنا بالعمل صار خشوعا إلى اخره ما بيناه فيما سلف فتكون الآية غير ذالة على ما ذكر. ما الجواب؟ طيب غيره يحد كان يقول شيء نعم نقول ما في الصحيح من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اوحى الله بالامن والسلامه ضربه ما يكفر باجنحتها خضعانا لقوله فهي ضربه خضعانا المقصود بالخضعان الخشوع لله سبحانه وتعالى انقيادا وطاعه فهو مشتمل على معنى الانقياد والطاعه غير مستقل على معنى الطمانه الذي يستكن في لفظ الخشوع فإن لفظ الخشوع المقصود به الطمعانه ومنه أرض خاسعة يعني مطمئناتهم فهذا الحديث أصله في على كون الخضوع مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سلامك. سؤال ما علامتُ محبة عبد ربه عز وجل؟ جواب علامتُ ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يبغضه. فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويبعادي أعداءه ولذا كان أوثقور الإيمان الحب في الله والمغض فيه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة مردودة إلى الحب والذل على ما عبر به أورج سؤالاً يتعلق ببيان علامة كون العبد محبه محبا ربه عز وجل فقال ما علامة محبة العبد ربه عز وجل وأجاب عن ذلك بقوله أنا أجاب على ذلك بقوله علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه فإذا أحب العبد محب الله وأبغض مساخطه ومباغضه كان صادقا في دعواه محبة ربه عز وجل وإن كان على خلاف ذلك كان كاذبا في هذه الدعوة بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه جواب عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإن الكتب كتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظفرت وضفر حكمته البالغه قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويعفو ذنوبكم والله غفور رحيم أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا اخر متعلقا بما قبله فقال بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه اي بما ميزوا ما يحبه الله ويرضاه وهل استقلوا بمعرفه ذلك من انفسهم فاجاب بانهم عرفوه بإنسان الله تعالى الرسل وانزاله الكتب امرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه وياباه فان الخلق لما امروا بالعباده يحتاج إلى من يعرفهم بهذه العبادة فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل معهم الكتب لتعرفهم طريق عبادة ربهم سبحانه وتعالى فبنقل الشرع عرف الناس ما ينبغي من عبادة الله عز وجل ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى العبادات مبنية على التوقيف يعني على النقل فهي موقوفة على النص لأن العقول لا تستقل بهذا وإنما تعرف بطريق الوحي النازل على الأنبياء وما تضمنته الكتب وكل ما خرج عنها فإن الله عز وجل لا يتعبد به كما قال حذيفة رحمه الله تعالى كل عبادة لم يتعبدها البديون فلا تتعبد الله بها وإنما ذكر البديين لأنهم أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم اولى الناس بالقيام بما امروا به من العباده فمن اتخذ هذا الطريق وما كانوا عليه عبد ربهم سبحانه, ربه سبحانه وتعالى على, أمر على ما امر به ومن خرج عن هذا فانه قد خالف الطريقه التي توصل الى الله سبحانه وتعالى وليجل هذا عظمت عنايه السلف بذم الابتداع لأن الابتداء خروج عن مقتضى العبادة التي أمرنا بها فكل من ابتدع فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى وعظم تعظيمهم لمتابعة الأمر خوفا على من خرج عنها أن يصيبه عذاب أليم كما في قصة الرجل الذي سأل مالكا عن الاحرام قبل الميقات فنهاه عن ذلك فقال له الرجل انما هي أميال ازيدها فقال اخشى عليك ان تصيبك عقوبه ثم ذكر قول الله عز وجل فليحدث الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فالابتداع من اعظم ما يخرج به عما امر به العبد من العباده فمن اراد ان يعبد الله فليمتثل ما جاءت به الانبياء وهذه الامه بعث الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا ومرشدا الى ما يجب من حق الله عز وجل في العباده فبيانه هو البيان الشافي الكافي الذي لا يجوز للعبد ان يخرج عنه وهذا اخر ما يتعلق من البيان بهذا الكتاب في هذا المجلس